والذي من الشيطان الرجيم shit 我 don't One minute! Uh... 국민 te argtheden One uh Woman Oh, <laughs> İzlediğiniz için lo But I So far. Wow Paul! <laughs> All أنت القاقشت إذا لك يا غلام Oh, God. Look ah! out!